ولا تقرروا الزنا إنه كان فاعشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفر تَنْعَمَنَ فِي هُوَ مَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا بِالحَق في الوقت انه كان نائم